موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.ألم على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه هو الأرض وتشق وتخر الجبال وتخر الجبال هدا. I'm right. سُبْحَانَ إِلَّا آثَرَ الرَّحْمَنُ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فاتذ ا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودقا انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما وكم أهلكنا قب لهم من طر هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزال